علي, علي علي علي علي بس ويحلى بس ويحلى علي, علي ويحلا الفرح ظل يعزف بالحنانه الدنيا فرحت والطيور ويانا صوت الفرح يهل الفرح لا دانا طارين الصدى في علي علي علي علي, علي الطاري مختار علي علي علي علي بمحتوى محبوب ناديتك او روحي خليتك محبوب ناديتك او روحي خليتك علي علي علي علي, علي. واجب علينا نطيعه كل ما يقرب للبيع الخبر ذكر الزماني ذيع شاف علي علي علي كل احتوى علي علي علي علي هالليله بايعنا محقو في واليته محبوب والليات روحي خليتك علي علي علي علي بس و يحنا بالبعد الرسول اختار اوديل من محتار الارضات صالف بالفقاره علي علي علي علي صلاهك معروف علي علي علي علي حب ما ali t referred on it riley riley riley riley riley riley riley